Thank you. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألفين ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألفين I'm the فيت بلاد بلاد بلاد بلاد يا ما شوف تحبات يا ما شوف تحبات مكتوبات وتجيني مراسي ابعك مراسي وتجيني مراسي والقلب هدا القلب هدا سنين عدت علينا الدموع جرحت عينينا بعد ما عشت سنين سوا لازم قلبي يوم يرتاح بعد ما عشت سنين سوا لازم اقلب فيهم يوم يردوا تبلي يا ما شوفت أحبات مكتوب ما أقول ما وري وعاديا تبى ما وتجيني مراسيل طبعك مراسيل مراسيل تجيني مراسيل بالقلب هدى ذكراءات وايام جميله وحكايات ولا الف ليله